هذا سائل يقول لقد من الله علي بالتوبة واقلعت عن الذنوب عن الذنوب جميعها ولكنني لا أجد في نفسي الخشوع لا في الصلاة ولا غيرها من العبادات ولا أبكي أبدا وأجد في نفسي وساوس دائما للرجوع أي إلى الدم وأن الله لم يقبل توبتي فكيف أعلم أنني قبلت توبتي وماذا أفعل في مثل حالتي هذه علما بأنني هكذا منذ فترة طويلة أكثر من سنة وأنا في حيرة وأنا في صراع للعودة للذنوب أم لا فماذا أفعل مع هذه الأوهام والوساوس هذا كله من الشيطان هذا كله من الشيطان والعبد إذا تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه أتاه الشيطان من عدة جهات كما قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وأنا أقول لهذا الأخ بل أقول لنا أجمعين كلنا نحتاج إلى الذكر والمحافظة عليه لنسلم من الشيطان ولنكون في حصن حصين من الشيطان بذكرنا لله عز وجل اقرأ الآية ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من جميع الجهات من جميع الجهات من اليمين والشمال والخلف والأمام ثم انظر الدعاء الذي يستحب المسلم أن يواضب عليه في صباح كل يوم ومساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فيسأل المسلم الله الحفظ ويلازم الذكر ويواضب على الدعوات الماثوره حتى يسلم من الشيطان الرجيم ولا ينبغي أن يلتفت إلى هذا يعني قوله صراع في الرجوع المطالبه التي في داخل كل الرجوع هي ممن من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء ومن الأذكار التي يواظب عليه المسلم صباح كل يوم ومساء وعند النوم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأنا اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم فأنت إذا صدقت مع الله وأحسنت الالتجاء إليه ووضبت على الذكر والدعاء كما أمرت كان ذكرك لله عز وجل حصنا لك من الشيطان اقرأ القرآن جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو قسوة قلبه قال أشكو قسوة قلبي قلبي قاسي فماذا قال له قال أذبه بذكر الله أذب القسوة بذكر الله قال أشكو قسوة قلبي قال أذبه بذكر الله ف... فيحتاج العبد للذكر والدعاء والاستغفار و... ويحتاج أيضا إلى الطمأنينة والتبكير للمساجد وتلاوه القرآن وحسن الدعاء والقراءة في كتب العلم وحضور مجالس العلم والصبر والمصابره والمرابطة كل هذه الأمور يحتاج إليها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبوا وان وإن الله لا مع المحسنين والله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا في هذا المعنى كثيرة ونسأل نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا لأخينا وللجميع الثبات والهداية والرشاد وأن يعيدنا من الشيطان الرجيم هذا يقول هل دعاء ختم المجلس يقوله الواحد أم يقول كل من حضر المجلس على حده يقوله واحد أم يقول كل من حضر المجلس على حده؟ هذا سنة في حق كل مسلم من جلس مجلسا إذا أراد ان يقوم يأتي بالدعاء الماثور فكل مسلم يقوله على حدة يختم به مجلسه هذا يقول هل يجوز التعوذ والنفث غير الصلاة؟ ورد التعوذ والنفث عند النوم أن تقرأ القلوة الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات وتنفث وتمسح على ما استطعت من جسدك كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقول كيف يرقى الإنسان نفسه رقية النفس إما مثل ما جاء في حديث عثمان بن مضعون أن يضع المسلم يده على الذي يألم من جسده يعني موضع الألم ويقول بسم الله بسم الله ثلاث مرات اعوذ بالله وقدرته سبع مرات اعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد واحاذر إما بوضع يده على الذي يألم ويأتي بهذا الدعاء ويقرأ الفاتحة وغيرها مما تيسر من القرآن يرقي نفسه بذلك أو كذلك ينفث على نفسه أو على الموضع الذي يألم من بدنه أو يقع في ماء ويشرب كل ذلك لا بأس به هذا أيضا يذكر مشكلة له يقول عندي أخت صغيرة احيانا أقوم بتحفيظها للقرآن الكريم لكنها ثقيلة الحفظ مما سبب, مما سبب لي توترا كبيرا في الأعصاب ونتج أحيانا أن أضربها ضربا شديدا إلى آخر كلام فيقول ايش الطريقة هي صغيرة مثل ما, ما ذكرت فتوترك وانفعالك وشدتك كل هذا في غير محلة التي تحتاج هذه الصغيرة أن ترغبها وأنت تلاطفها وأن تحسن التودد إليها وترغيبها في, في, في, في الحفظ وإلا دعها وشانها دعها وشانها اللي يتولها غير غير غير غيرك من إخوانك أما طريقتك هذه ليست طريقة صحيحة آذيت نفسك وأضررت بأختك فإما أن تعتدل في طريقتك أو أقل, أو أقل شيء أن تعمل بالحديث كفوا أيديكم أن تعمل بالحديث فلا يعني يصل إليها خير منك ولا شر تكف يدك عنها وتترك الأمر لغيره حتى تطمئن وتسكن وتحسن التعامل مع هذه الصغيرة اصلحها الله واصلح جميع ابناء المسلمين وبناتهم يقول ما هي السنة في دخول البيت الحرام وهل يجوز الطواف عدد أقل من سبع عدد أقل من سبع لا يجوز الطواف سبعة أشواط وسنة دخول البيت عند دخولك البيت الحرام لأول مرة السنة الطواف عند دخولك لأول مرة السنة الطواف ثم بعد ذلك تحية المسجد الحرام مثل بقية المساجد تصلي ركعتين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد